Gracias. أن في به شبه الإسلام من قال كصقم وفطر من وفقر وفقر وما كان من مؤذن بدون جريمة ما كان من مؤذن من مرض من فقد ولد، من, من, من, من بدون جريمة بدون جوز فأما الأفاعي التي كلها لنا في المعاصي والفوائس والمنكر، وأما الأفاعي التي كلها لنا فلا نص يأتي في رضا الله ليس معنى النبي ولا نص بأن رضاها وقد قال قوم قول آخر وقرآن آخر قال قال قوم من هول العين إلى رضا وفي مكان المعاصي والذنوب فإن فان اله لم يرضى لنا فلا نرتضي مسقوطه لمسيئه اعلام الله المعاصي والفواحش والمنقذاء لانها مسقوطه للرب ليست مربوطه فقال خالقا نرتضي بالقضاء. بالقضاء الله القضاء هو الله والمقضي مكعول والمقضي فيه خير وصف وحر ومر ومؤلم ومفرح معك وسعادة أشطاء قال ولا نرتضي المقضي أكبر وقال بريق نرتضي بإضافة إليه يعني فعل الله كان خير وشلطاعة ومعصر لكن مكان العرب ينقصبك السنين ما كان من طاعفه ومرضي وما كان من معصره فلا يمصر وقال الظريق أربعة أجومات أربعة في هذه بمسئلات وقال الظريق لا تضيب إضافته إليه وما فينا فنلقى ها بسخططي على بس الضرب سخط الفعلين عزت النبي ومعصر ورغيفه وشرط كما ان للرب خلق وانها لمخلوقه كسب كفعل غريزه فترضى من الوجه الذي هو خلقه او اجعلها فترضى احسن تقول فنرضى ممكن نعم فنرضى من الوجه الذي هو خلقه من وجه اكتساب الحيله اي الله متعرف ورا هو موطن في هذا العبد حيث اختار المعاصير على البعض واختار مخلوقه من وجه حسابه من اه يقول الشر يعني إذا اورد المولد علينا انت يعتبوا لطباقة الله يعمه ولا تخاصم الله وقد أجاب الشيخ الأربعة جماعات كل واحد منها كافر شافٍ وكيف إذا استمع أحدها إلا الذي أمرنا أن نضربه عن مصائب الذين إذا أصابوا المصيبة قال كنا لله وإنا إليه راجعون وإليه عالم سواه المضبي ورحمه هناك هم المعتدل والدعاء اللهم جنبني في مصيبتي واحفظني ترى ان استهتار الانسان فعل هذا وطلب الدعاء فعلا تحقق موعود الشارع الحكيم بهذا العهد المصاب الى المصبر قال والعصر فضلات قطعه الشيخ الاربعاء يحيى أنذني أمرنا أن نلتقي المسائل تجمع المعارب المعاربية المعاصرة بجلوب الفاحش والكثريات فإذا أصبنا او البطرين هو الأولى حلمات من أصول مكروه أو فضل محبومين فيجب علينا الصبر على ذلك واخترف في وجوه الرضا قلنا الناس لتجاه المسائل كم أصنعها أرضا ها يا جماعه صابر وراضي وشكر يا جماعه لا يرضى لا يز... يعني اي صفر صفر معترض قال هناك فيجب علينا الصبر على ذلك واختلف في وجوب النطاق والصبيح استحبابه لا و... يقدر على امر من المهر وقاوم الرضا إلا الامه, الأمة. من الأمة الامه لانه لم يذبط ورود الامر على وجه الوجود والتعثر على اكثر من الغروز لان الصوم حرص عن التسخر عن الشكوى والاعضاء عن عملها الى من, من ندب الشعر وشق الجيوبين معناه حذف القرابه على الرؤوس المنحوهان وذلك واجبه مكتور يعني الحمر نثب الشعر اليوم ربما عند مصيد الله بن وفر القيادة عني توفيرتها من مصيدة واذا؟ التعدل و... على ما هذا من بداع الجنائز إذا لم تتمين تجد رجالة توفرون لحمر وطرقونها هذا فعله غير مقبول لله غير مقبضة لأنه ما يفعله بنيت التعبد لله بيضادها لأنه لم يفعله بنيت الحجد والكآلة لا ويعني وما أصده تجاه هذا الميت الذي مات. طبعا الآن لا ينفقه شعره صح؟ أصدت كالزمان الممكن أن شعر وممكن أن نحن خاص بزمان جانية إنه ماني برعكس لو أن الحياة على حساب السنة وإن كان الأصل وجبته ذلك لأنه أيضا بعد أيام سيأخذ لك قال هذا وأما الرضا طيب حتف الطلاق على المروء والحبوية، وذلك واجب المصدوم. أي واجب المصدوم؟ أي واجب المصدوم؟ من الرضا؟ والله الصعب الصعب اثنين وفنسين انت صارك خبسا عشرين أشتكم خبسا عشرين خبسا يقول حلم الطلاب على الرؤوس من نتلل الشق اليوم كل هذا من آثار التصفر ومن آثار عدم التسليم للقضاء الله ليس منا من شق الجيوم ولطر والأجود ودعا بدعو الجائنية دعا الله صارقا وللحارب الطابع معناه صارقا لترفع عند المصيب والحليقة التي تحرقه شعرها عند المصيبة قال وحقوا الطلاب على الرؤوس ونحوها وذلك واجبون مقدورين عليهم واجب مقدورين اما لما الرضا فلا يوافق له إلا الجمه من, من ألليين وَأَمَّرْ نِضَى الْغَرِيُوَمَ عَلَيْكُمْ وَأَلِضَ القلب عند الْمُصِيبَةِ شوف لَوَحَدْ واحد لن تقول له أنا محتاج مئة جنيه تعطي أن صار بدون فئة صار سبحان الله لما يصب المصيبة يكون راضي كأنه أبنى علي بنعمة وين هذه الآن منزلة؟ جداً منزلة وانت تقول مرازل مئة بدأت ما أعطاك المنزلة المنزلة هذا المقام قام للضغط تجاه المصائف؟ قليل كان جالسا في مجلس الآيب وأمامه الطباق مجلسا وهو محتب جالسا في جلس الاحتيباء فجاءه خطر وفاة ولده فما حل حبوته حب وقال يا فلان جاهد الولد يا فلان يفع الكلام, يا فلان يفع الكلام واتي في الجنازه وصلى عليه ثم صلوا عليه وما شروا شيء اين هذا النبي صلى الله عليه متدين صالح لكن لما انصح في ولده الله استعبدون شوفوا الرضا قالوا عن الله طلني مع ذلك ومأمينكم طلبة عند المصير وأن يكون في تمني أنها ما كان فهذا صعبهم جدا على أكثر إيه لا ولذلك كون واحد يقول السبب كان يصبح مصير ما. فيسأل بعد أن يعرف فيقول يعني ذهب ورقي الجوهر النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه قال ما الف كل الا اسبوع وفي سبيل الله نرفع ااا التبعيه للجميع من في قصره قطع اللي يدخل قد ينتظر واحد في الاستقرار قانوني طبيعه الانسان يلزم ان يحس مشاعره ظل أفضل الشيء من زوري ألفاً مائة بشكلة لا أنا انظروني حتى أدفل في الصناة وغير بجرسة خذوا هذه البيت في الطعام ففين الفعل وطلبه في الروايه انه طال حسن طال يعني ما أخف ولا امن فلنحن لما جينا هذه الصدرات نعمل الله. سبحانه <تصفيق> ذكروا في تعزيمة الكمام أبو إسحاط إبراهيم الحربي صاحب الكتاب وقرام الضيب هو الكبير الشريف أن درسه كان يؤلمه لمدة عشرين سنة ووجع الدرس يا إخوة لا يقال لكم شيء لا يوجد شيء ممكن القرن تطني ممكن الصداع يقول تصبر ممكن يدك في ألم ما في ألم الدرس هذا واجه عشان جدا لأنه في من خوف ومن تحت والأسنان يقول فنع عالم به إذا التي سبحان <سؤال> الله لا ادري لك من جلالك يا ايها الظالم الجلال الزبير الزوير بن عوام يا النبي الصحابي كان في ظاله جرح يا وجرح جرح والجرح هذا قبل الدهر لكن جميع ياتهم على استوال الخضر على فجوه الى الغرب فجوه والتام وجرحه كل شيء وكان عبد الله صبير وهو صغير الطفل صغير زي عبد الملك يدخل يده يدخل كافة كافة يدخل كافة كافة يدخل كافة جداد وكافة نحن اليوم لا الله يسمى معك الله سبحانه لا إلهي من مبارك وأما الرضا الذي يروا ذلك فأنتم ألينا رضاك على المصيبة ولا يكونك يتمني أنها مكانة دعم. فهذا صعب جدا من أحسن الوقت تنطلق حقه المليء عطيه والنحزى منها فقل لو عفيت منها باستفك منها دفعات انا شوف هذا يقول هذا يكون فيها فيه فيه تمنينا مكان فهذا صعب جدا على أكثر الغرب فلهذا لم يجب الله سبحانه وتعالى أولمه رحيم أوجب عليك الصبر لكن الرضا ترك لك الأمر فيه مستحبت إلي استطعت أن تصل إليه فهو اللي فلم تستطع أن تجد لو عقيد لو أوجب الله علينا الرضا لا يوفق إلا هذا إن لم تقابل من الناس قال ربما ترجع لك لما يستعلي يقول فلم نؤمن الرضا بها ولم يأتِ نص صحيح طيب نرجع نرجع يقول فهذا صار من جبل العابد الخلف فلهذا لم يوجب الله ولا رسول وإنما هو من الضجيج العالي وهو أمر في أمر الاستقبال وأما غضب الجنوب والمعارف فلا نغمره بالغضب به أنتم شوفوا المسلمين لما يدخلون وزوجها وطرحها صح؟ نعم في اغترت الخرصة المرأي كم تجنيزة الولاد؟ ودفنت وعندها شرائت مع الله صح وما ذلك لما جاءه وتجملتنا وتسلمتنا حتى أتى منها وقطت وتراه منها صح؟ فلما جاءت أبا ضحى لو أنه قوماً وضعوا الذكروا ولينا وطربوا عن طاطيرنا طيب بطب زي ميش كيف يجعله سأل و أمانه أنتك أمانه كيف لا أمانه أنتك فقالت الله أحتسن شو زي. طبيعة و زينا أمانه أنه هو هذا رضع عجيبا ولم تظهر أي شيء خاصه أدرم و يا اخي طب ما هذا واحد كده حزينك ولده ولا كئيبك ما ميزر يظهر عليها أن تقاسيم وجهة الحوز من الكلام وشده المصيبه المصيبة أطعها سهلا لسهلا ذاية تجملك وابتسمك وضحكك حتى جذبت الرجل هذا الفطر وهذه درجة عالية الرضا من الرضا من, من, هو أيضا من الصبر مش عليه, عليه صح، وقال, وقال إنهم كذبوا صح، وكان يوم من الناس كانت مياكذا وكذا، وماخذ ضرط بعد أن قضيت حاجت، أنباه الله عز وجل من ذلك، ورزق منا ونصح، الله وضعه، الله عبد الله عبد الله, عبد الله. عبد الله النبي عبد الله وضرك عليه ولما بارك له يا عبد الله متزور ورزق أبي أبناء استعاف كلهم يعملون كلهم يعملون طلاب منهم الله والشهيد في القدة الستة إسحاق عبد الله ابن أبيه פסחר אני יכול לדעד לאחל את פסחר אחל את פסחר ולדלק אני רואה את מכון יפה בתור קטן בטורת גלמודל כל משרח כל שייך היא דימן הרעז יבנעבי סער דימן, עכשיו אני צריך היה לי מיום פילבאקר אני צריך להכיר שרח לא מחסתות של מקטלה דברי לכון מקטלה כלום לא אני أو في النجم تجيبون البنحة تطبعوه ملادي الصغيرة اصطبع نعم ذكر القوائد من الملآه والمصر فو اين ذهبت؟ طيب وربما بالعيد الشيخ محمد تعال محمود يلا طرق السجرة لعل عذبك اكتبوا جدا بكم ان شاء الله محمود عواقبه وربما صحت الاسام من العلمين محمود دكتور غيث انت مش في لما شخص بتجيبه مصر المصر ده فيه مشاكل صح تقول بقى بالدنيا لو كنا صفق الاجسام أنا أقصد هذا، وربما صاحبنا يسموه لا لا يحويه كتير بكتيريا، وبكتيريا اللي هو مصدر بكتيريا في في في هاي الجلاش خلاص ده في ده, بيهيز بيهيز بيهيز. ده عشان, عشان, عشان مناعه، نحفز الجسم على جريدة العين، مناعه ماشين، عشان تاخذ مناعه نضد الأمراض ضد أمراض أخرى. أخطر من هذا، شو السايق؟ وربما صحت الأجسام وإن؟ أهو؟ جيل عينة أحيان أحيان؟ أحيان؟ أحيان؟ أحيان؟ أحيان؟ أحيان؟ ظهره أليه وان؟ يخرج من المصيبة كأن ذهب ذهب ذهب يلا لعل حمود على نصيبه يعني تيجي وخلائطه النياته وبعدين ايه ربما صحة الأجسامه عسى أن تقولوا شيء أنا أخصب عسى أن تقولون الأدسا عسى أن تقولوا شيء عسى أن شيء يعني كم الأجزاء الحين يقول ذلك. عن الدعاء وعن الذكر والتوضر وعن الذكر لما يشغل المصيبه يسمع دعاء ويلح دعاء على الله سبحانه وتعالى بالمسألة والدعاء ما افتدأك الله بتاهدي الذكر افتدأك في ويسمع دعاء وتلح فيوضع ويظهر ذلك مسكناً والانكسار بين أيدي الله من العبودية بالسامية رحضاً بارك الله نعم الله صحيح؟ إن شاء الله على المحسين الشكل المعبين وهم ضيب المعبين إن شاء الله أنك نعرف الصغر نعم فلا بلا صبر على المحبور وصبر على المحبور وصبر على المحبور في المأمور في المحبور في, المقرح. في, المقرح. في المقرح. فهذا صعب جدا أي صعب جدا؟ فالمقام رضى الله فهذا صعب جدا على أكثر الخلق فلهذا لم يجيب الله ولا رسوله إنما هم من افتراظات العابية وهم أمور فيه أمور الصنادل أما الرضى الجنوبي والمعابد ها شوفوا فلم نقصد حض الضابها ولا الضلعذي فاحفظوا وإيش برو يالضمر له ولم يأتي نص صحيح او ضعيف في الأمر يدهاب فأين هذا من ذلك؟ انتهى هل ربما للجولة أولا؟ هل أن نبضى في المصائف على الإنسابات وفي المعايد لا نرضى من ذلك أحسن الجواب الثاني ما قاله طيب من العلم أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي فعلينا ان توافق ربنا في الهدى وسخطه قال تعالى ان تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يضل العباد الاخرى وان تشكروا يرضى لكم فالدين الدين عليه موافقه ربنا في كراههه الكفر والبسوط والاصياد مع تركها وموافقه في محبه اليه الشكر والايمان الشكر يكون في كامل وسائل في كامل وسائل من؟ من هو؟ بالقال اللسان والجوال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير والجبر تقول بيدي أفادتكم النعماء مني يدي ولساني وضميري المخطئ معنى هو فثقلت النعماء من مني ثلاثه يدي ولساني وضميري المحجر الشكر فيها الشكر كان يكون بالقلب ويكون اللسان ويكون بالجوارح فالجوارح تكون بطاعه الله عز وجل جواري تكون بطاقطة في بطاق الله عز وجل، ورسال يقوم بشك الله عز وجل، الشعر المرضي المبلي الطول، يكون راضيا عن الله سبحانه وعن مظلوم، فضائل مظلوم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد أعتركها في بمحبة الشكر والإيمان والطاعة لنا معك عنها هذا الجواب الثاني من ينخص الجواب الثاني؟ يالله بسم الله يسمى الجواب الثاني أن المكان المرضية تعلم لله عز وجل ومكان المصبط أصراط الله معنا؟ كان الجو الثاني يلتقي مع الجولة يعني ظهير ممكن ان ياتي طب شوف الجو الثالث ان القضاء غير الله القضي القضاء فعل الله سبحانه وتعالى مع نفسه الله القاضي فنرضى بالقضاء لانه فعله تعالى ها؟ ولأن النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه والشر ليس في نعيم ليس إليك أي ليس بكارك الشيء ولا نطس ولا عين ولا أفل ولا علّة برض الوظيف يقول لنا إن هذا القضاء بين القضاء ونرضى للقضاء لأنه في عدود تعالى قبل نقضي في إسان وفي خير واما الوقظي الذي هو اركان العبد فينقسم الى اقسام كثيره واجب صعب ومستحب ومحرم ومطلوب يقول الايمان والطاعه علينا الرضا به والكفر والنصير لا يحل لنا الرضا بنا بل علينا ان نكرهها ونفع الاسباب التي ترفعها من التوبه والاستغفار والحسنات الناحيه وإقامة الحن و التعزير لأن إقامة الحلول هي كفارات على الصحيح إقامة الحلول هي كفارات و التعزير تعزير له تأمين يقوم به الحن أو لا يكو الحن او الطاضي التعزير يكونه بالمال بالطارق و بالضرب طارق و بالحن سترطة لغوة معناه أو بالتعنيف والزج تعزير باب مفتوح وموجود باجتهاد الايمان وما ورد فيه نص من الكتاب والسنه فيه تعيين في نوع من انواع تعزير كلمات مثلا او الحبس او غير ذلك بات يعمل به في موضع تقول بارك الله فيكم باقامه الحد والتعزير على من فعلها لو فيما لازم أعطي الإخوة للذين لو فيما لازم زيدا أقول الإخوة يقول وحن في صفحة ثلاثة يقول ونفعل الأسباب التي تربعها بالتابع للصدر والحسنات المحلية وإنقوم الحج والتعزيل على من فعلها كنا إخابة الحدود كفاره يعني رجل اتى حتى الزينه فبلغ امرهم اليمن والخليج الخليفه <تصفيق> عليه يطهر و الغامديه تابت و قسمت على سبعين مئه مليون بقيام حتى عليها فهو وترتل الله عز وجل كان ما بها شيء معناه يقولون يقولنا وإقامة حد التعزير على من فعل والمضاحات مستويه ايه خرافه لا ايجاد ولا تحريم ولا كلام ولا نسب وصل المنزله بين هذه الغلط الجواب شوف الله الربع أن الشر المعصي اخترب إلى ضضاء فهي من الأمراض خلق وتقبيرا وتدبيرا وهي من عص فعلا وتركا حيث أضيفت لله أضاءن وأضرات أضاءن وأضرات نرضى بها من هذا ما رضي صلى الله عليه وسلم ليه؟ بقول صلى الله عليه وسلم وليس الشر ليس إيه؟ الشر ليس إيه؟ قال وهي من العرض فعلا وترك فحيث اضيبت الى الله قضاء وقدر نرضى بها لا نعبد وحيث اضيبت الى العبد نسقطها ونسعى بازالتها بحسب مقدورنا فهذه هيبه عن الامر بالرضا عن الامر من بالقضاء وقد اتضح انها لا تدل على شيء من مطلوب اليه المطارد المطر المطارد الديم السائل في بداية الأسئلة أو الأفكار التي هي السؤال الذي قدم للشيخ الإسلام محمد الله فيه انه قال أنه ديم نصراني وكيف تلومونني وقد قضى الله عليه هذا الشيء وكيف لا أرضى قضاء الله فكيف لا أرضى على نصرانية؟ هو إزاي المعترض ظن أن الله جمراهم وطهرهم على أن يكون نصرانيا بل ولي الإختار ولي إختار ربينا في السلام وكول ربنا سبحانه وتعالى يعدى في سابق الأزل أن هذا فنان سيكون من أهل الشقاء وسيكون نصرانيا ليس معناه أنه مجموع وليس معناه أنه مقور مصير مرضور لا ليس هذا ما لان لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه جميع مقومات الاختيارات إن شاء اختار الخير، إن سعى منه اخشمه اخشمه، إن سعى منه اخشمه، من أعطى الحق صدقه بالسناب سن اليسر وص، من ان بخلوا سن سن يسترولي اليسر انا وهديناه النجم دائم هداك الله النجمين فتعرف بين هذين الامرين والسبيلين والطريقين فتخرج اختار الخير خير لك ولذلك كل يوم الجوارح تذكر بالسلام يا ارسال انما نعبد بك فان استقمت استقمت الله وان اعوججت اعوججنا يا نساء قولن منتظر واسكن عشرة فسترن على, على. شو الجوال تذكر نسان. كل يوم يا اي نساء لا آه. تقن بطاعته وحكم عليه لا تقول قولاً وتجادل فيه وتلام عليك وعنك ما جديه لأن الإنسان مخبوء وراء نسان الإنسان مخبوء وراء نسان يمكن الإنسان قلعه سادكاً إذا بدأت كلم توزن كلامه وتوزن الشخص وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقولاً والعقول المنطقة, المنطقة. يضغر شخص قال خيرا من يبتل مثال وزني الكلام إذا نطقت فإنما <تصفيق> <تصفيق> فإنما يبدي عقول ولا العقول المنطق يا عندك يا كريم ها؟ كريم كريم كريم الكلام إذا نطقت فإنما ها؟ يبدي ولا المنطق ها طيب اتبوها وزن الكلام إلا الله تطفى إلا ما يبدي عقولنا دول المنطق المنطق يبدي ايه يا أخوان عقول دول عقول ولذلك المرء بلسانين كما أخوان بأسرى اتباق القلب والنساء القلب المرء, المرء بايه اصغرين لسانه وقلبه هذه اجوبه اربعه لو قلت بواحد من هذه الاجوبه في باب الرضا والقضاء والقدر افلحت وانجحت معناه ايضا وارنا ان بعضه تذكر والامر في هذا سهل ولا نتعب افضل سنه اذن احنا نتكرر على لسانه كثيرا يا اخوان وجوب الرضا والقضائر والقضاء صح الرضا ونظن عند الرضا والصبر والصبر هو ايه والسواهم ويصبر للترجل والرضا ايه اعلى الاعلى انا ان احنا على السنه دائما أو كثيرا ان نقول الرضا والقضاء صح؟ وجوب الرضا والقضاء صح لا فرق بين الصبر والرضا. وصلت الى المساله بس لا لا. خلاصه البحث <تصفيق> هذا وليت اوصلك بس اربي افهم سمعت خلاصت رايك نحن نكرر على <عزين> سنه كثيره هجوم النظام القضاء لا المساله تفصيل المساله بها <تصفيق> تفصيل والاجوم الاربعه كل منها كانت تشاف لو اجرت بجواب واحد يكفي لكن نريد واحد منكم الشيخ محمد صاير يقرأ لنا البيئات التي قلت أمامها مطع وأما رضان في القضاء فإنما مهن جمع مزمت في قضاء إذا الشخص تبع تبع كل ملازم وأما في القضاء فإنما أضر الجمع فيها المثن أضر المثن تبع كل مثن يا شباب وأما رضان في القضاء فإنما ومجد تيميرهم والله أكثر مسألة دولة للقضاء والقضاء في آخر المنظوم وأما رضانا بالقضاء فإنما يعني كأنه يتوعد لنا للسائف ومعنم أخير لك المسألة ده في آخر القضاء لأنك أخرضان في أول السؤال يالك في المسائل المشكل وأما للعالم وأما بالقضاء القضاء فإنما أمرنا نرضى بمثل مصبتي فتقمن وخفر ثم جن وظلم وما كان من مظلم. هذه المصائب فعل الله. المصائب فعل الله. فما؟ معناه نسلم. لا ونسلم نسلم. لكن على وجه الاستحباب ولا الاجازة. الوضع على وجه الاستحباب لا وجه الاجازة. أما الواجب والصبر ودفع التصافض والاضطراب والجزع. إنما الصبر عنده الصمت الأولى. تعلمون أن النبي عليه الصلاه والسلام رغبها تبكي على طول الصبر ذلك فما نعمنا هنا التفي والتنوء طلع فالنبي عليه الصلاه والسلام ها قال يا احمد الله يثق الله ويصبرك وصلت عني ولم ونعرف انه النبي عليه الصلاه والسلام فبعد ذلك اصبرت انه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه معتزلا ولم تجد على ذاته حجه فقال صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الشمه الاولى حين الشمه الاولى لان ممكن كمان بعد يومين ثلاثه اربعه خمسه اسبوع شهر شهرين ثلاثه سنه يذهب وزنه وبكاءه وكبته وبكاء وبكاء وبكاء وكاني عم نربي الشين معني بقول لكن العبره عند اول الخبر عند الصمتين الأولى مرة كبر يعني ممكن واحد ياتي خبر أقولهم من شتى وقع المصيبه يسقط يسوق صعب صح ياسوق كذا ياتي خبر يعني كذا وبعض المواضيع إخبار تجار الجدار إذا ما ميت فعيني بما أنا بما أنا وهو <تصفيق> اذا ما ندفع نعمه لا. لا على الجنس وكني بما ها انا بما ها فسوق وفقل ثم ذل وغضد وما كان مختن بنون جريمتي الذي فلا نص الذي لنا فلا نص يأتي في الرضاة قطعة <تصفيق> عندنا فلا نص أجرايا كسبا الله بسم الله عشان نواحي بالأمياد قل لكم خلوها بس خلوكم معنا بلا منظومة سعر أو نسخة سعر أيوة اسمنا عايزة كلورة عايزة كلورة عايزة فلا نص فأمت فرعيل التي قد لنا فلا نص يكفي في لغاها بطاعته فقد قال قومهم قول العلم لا رغاها بفعل المراصي والظنوب الكبائر فإن اله الخلق لم يرض لنا, لنا, لنا. لنا فلا نرضى لم يرضها لنا فلا نرضى مظلوطةا فاستطره استطره لمشيئته لمشيئتي لمشيئتي ان لم ذلك التعليل فالصبر عليه الامر المصير رب اقوال طريق لو قضى بقضائه ولا نلقى المقضي اقبح خطبي وطالب وقال فريق ننطئ بإضافته اليه وما فينا تنلقي بخط فرنلقى سخطتي فنلقى فنوطة فنوطة يا نلقى فننطئ فنلقى النقطه فنلقى كما رب وانها لمخلوقه كسب كفعل الغريزه فنرضى من الوجه الذي هو خطه ونصف من وجه اتساب بحيلته أحسن يقولنا ومصيبة العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن مسيئته فإن إله الضوء حق مطاله بان عبادك في زحيم وجلتي حق प्रॉब्लम مني لان اننا جميعنا الذين هجمعي شخص كما انهم في هذه في هذه الداء كرب وسبع بل هم في الالم ايضا ونعمه ان الاب الداعي والمسيح ايضا يتالم طال وتطرح واذا ضربت تتالم واذا منع عن الرجل الطعام والعلم يتالم عندكم الدببه حيالا تركب الدببه أحيانا وتحرم عليكم انت توجهها كده, كده ومش راضي عايزين ترجع كده, كده, كده. اذا بيحصل الارض يحسوا الاشخاص اذا ضربتها تالمت طب كده فعلا الضرب اللي بيحصل الوقت انه انت ليه لما تمشي بانها يعني مجموعه ومسيره ومش عارفة. زي ما انت برضو في المعاصي والخطايا يقول انا مجبور و انا بصيط انا عليها انا مجدوب عليها كيف اتعطي من دابة ولا اتعطي نفسك ولا تلوم نفسك تلوم نفسك ولا تلوم المطايا و فليس لك اعتبار من همضل بينك؟ تلوم نفسك ولا تلوم المضايق اكتبوها عشان يبقى من دفن اخلاقه من انجلس اخلاقه زعل عذبك محمود عواطبه وربما صحة الأنساب بين عيلتي هذه لما اقرأ كتب من دون طيب استدل بهذا البيان الشواهد اتمنى البيان بمثل هذه المعارف وفلوم نفسك فلوم نفسك ولا تلوم المطايا ومتكبد فليس لك عباد الله فلوم نفسك ولا تلوم المطايا وموت فليس لك اعتراض اصل النبل والوقر وامر الله ومع ومعصيته ومعصيه ومع العبد المكلف تركه لما امر المولى وإن وان فإن فان اله خلق حق حق حق مطالب ولكن حق القول بأن بان عبادي في جهنم وجنه كما انه في هذه الدار هكذا بل في الآلات ايضا ونعمته يعني ان معصيه العبد تركه لتحضر نوبه ورسوله وان كان ذلك بمشيئه الله الله تعالى شاءه واراده بما لو ذلك من الحكمه ولعلمه تعالى ان العبد يسعى باختياره ومراغمته لربه فلا حجه له في ذلك ولعلمه تعالى ان العبد يفعله باختياره ومراهبته يعني أنا الكلمة الكلمه في نفسي من الشيء لكن لو استبدلناها بعناده لربه بمحادته لربه وحسن اولى واحسن اولى واحسن خذوا الصبر أصل الغرام هو أو بل البهايات المدنيا منها ما هو مناعب ومنا ما هو مريض أو مصريهم شيء من الثلاث ولذلك كله أسباب وخلق معروف يعني يلتنا كله البهاي فيها مناعب وفيها غير مناعب الأدمين فيه مناعب وفيه غير مناعب فيه مشاقين وفيه مساعدين طيب. الذي خلط الذي خلق الاسباب والمسببات والله الذي خلق العله والمعلولات والله الذي خلق البدايات والنهايات والله الذي خلق المقدمات والنتائج هو لكن من الاقتار من الذي يختار طريقه الاولى على طريق الغايات العارض فيضع عليه النوم ويضع عليه التعميل ويضع عليه عليه سجن واقامته الحدود والتعذيرات ما يرضى وليس في هذا ظلم وليس في هذا ظلم والله سبحانه وتعالى كفاه ورضاه كمرضات المعذب يعني يعني ان تلط الضرر على نفسك ولذلك كل اسباب يعني الجنه لا لها اسباب لكي يثاب الى النار الله اسباب لكي من خلق الاسباب الله من خلق مسببات؟ والله من, من المباشر بعد انا عبد يفعل الخير يترتب عليه ويفعل الشر فيعاقب عليه قال ولذلك كله اسباب مطلقه معلوقاته يحمد المولى ها هو اصبات المنظوعه تمروج تاثيره يعني قلت مفضية إلى مسبباتها قدر كما قلت لكم وكما قال ربنا الدولة تعالى وإن تكره شيئا عسل تكره شيئا وهو خير لك عسل تحكم شيئا وهو شروجك الله علم عنه ظهر المسلم بالبني والمحر بما كسبت ايدي الناس يذيقهم بعض الذي يعملون لعلهم مين آه حكمة لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، لعلهم يصنحون ويصنحون لعلهم ينيبون إلى الله عنده قال ولهذا قال الشيخ هذا المقام بقوله وحكمته العليا اقتبط طبق ما اقتبطه منه طرق في علمه ثم أيدي ورحمته المراد نراد أي من المعنى القوى ها؟ ورحمة العلم والقوة للقوة والقدرة ورحمة يسوق كل التعبير بالسبب الذي يقدره نحو العذاب ويهدى كل التنعيم نحو نعيمه باعمال صدق فيه رجاح وخشيته وأمر إله الظلطي يبين عندكم السجينة بين ما بيّن يسوف للتنعيم نحو الاستعادة فمن كان من أهل الاستعادة من الطرق أوامره فيه أوامر الله اعترد فيه وهذا لها وقام من أهلها وقام والتبسة وتلبسة بها وفعلها وأنها قال بتيسير صنعاتي ومن كان من أهل الشكاوة لم يبال بأمر على نهل لتيسير شقوتي ولذلك ذلك رجل إخوة كان مسرفا على مسجد في المعظم. وكان غنيا هنا من رضب حتى كان يعني يجعل لكل واحد يعني كل شيء من أعماله وضائفه وراجل اعمال كبير في هذا كان قديم, قديم فكان له عمال ووكلاء كل حاجة عنده مالشية كثيرة ما شاء الله جعل عليها وكيل عنده مثلا أغنام عنده أموال نقدية عنده مشاريع وعمال عنده ابناء كثيرون جعل واحد على الأولاد اللي هم كثيرون و كلاه عمال والضفيرة فكان له صاحب بالطخنة ما فيشش الخبر ما فيش ماذا ماذا اختار فما أنتشينش بقوعش وزينة ومرض أنا مجبور أنا مصيع يا شيخ طيب لا ما ما ما ما الله معتش كده. معتش كده. معتش كده. فالله علىك. في أيام التوالي جاء رجل مسؤول عن في يوم من الايام رأيت واليا جذبا لا خصب فيه فأتيت وعيت فيه المشي وتركت ذاهي الخصب فالإنسان تفعل هذا اهلك التمالي أهل التماشيتك أنا تخطى هذا الخصب وترى في المشي فيه المشيء وغضب عليه خرمش في تاني يوم جاء صاحب الدوار. قال ذهبت الأموال وغالقة وضعناها في أعمال ما أدت إلا بالخصار معه كان يمكننا بضطة في أعمال تناجي أربع كثيرة وثمار ومكاسب غضب عليه لربع كيف هذا تطور كلمة ألف كاسب تضيع أموالي بعد ثالث يوم كان واحد المسؤول على الأبناء والأولاد وكان يلقى بيعلم الأولاد السباحه والرمايه والرياضه والتاديب والتلميع بالعجب فقال له الاولاد جالت. قالوا قال له ايه قال هناك حمام سباحه يعني ايه كان سهل جدا ان يسمعوا فيه الاولاد وتركتهم في وقت حمام سباحه عميق فهلكوا الاولاد هلكوا فغضب الله عني هذا اشد من اولاد حجره صاحبه الذي كان دائما يقول ان نتقي الله لا, لا تمشي مع عصي ان انا هم هذا هو انا مسير كذا أنا كذا على كذا فطلب له ان يغفر له ان المشي هارف. الأبناء لا ظلمه وعنف هؤلاء ورضى عليهم في حق رضى عن نفهم وزجرتهم وفي حق الله تقول أنت مصير قال أنا تائب من الله من هذه السابق تائب من الله فقال لعله الله نبي خيرا لما هلكت المشير وهلك المال وهلك الأحيال أتوب وأرجع إلى الله وأستغفيرك فمن يوميا طارق من جبريل وعاد إلى الحق الذي قال به سنة الجماعه في هذا الباب الخطا العظيم طيب تعالوا من نشوف الابيات يقول هل زينب الابيات طيب اين البيت الذي كنت اقول انا و... وامر اله الخلق ها ان يقول ما فيه يسوقه للتنعيم نحو السعاده فمن كان من اهل السعاده اطهر أوامره فيه بتيسير صناعة ومن كان من أهل الشطاوة لم يبني. يبني. يبني. يبني بأمر ولا نهي بتيسير شقوة ها كل ميسر لما هو مقرأ أهل السعادة أهل السعادة أهل السعادة أهل الشكاوة أهل الشكاوة. أهل الشكاوة. قال ولا مخرج للعبد عما به قضى ولكنه مختار حسن انه العبد الذي يختار الحسن والصيه فليس بمجبور عديم الاراده هكذا بس مش او ايه بردته ما على المصادر اصلا مشهتنا عشان في الله عليم انا عديه ولكنه شاعر. من خلق اقترادتي رب بس الكلام الزعب على هذه النبيل تعليقا هو كلام اقتصر جدا بصور الله خيرا لكنه ضايع من ذلك يقول أن حكم الله بالعليا اقترض اقتراق العباد بالعلم والجهر والعمل والكسل والنعيم والضطهين وذلك بحسب عملية من أسباب النافعة أو الأسباب الضارة وإن الله تعال إلى ذلك السلام وغير طريقها واعمال المنزل الموصله اليها التي مرجعها الى ثلاثه أمور تصديقها الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وامتداد امر الله ورسوله عليه الصلاه والسلام واجتناب الايمان وامر العباد بسلوكها واخبر بما له عنده من الكرامات فمن كان من اهل السعاده يسره لعمل اهل وحبب اليه الايمان وزينه بالذنب كرها اليكم من امر فسالوا بحسن طريق الى سعادته الابديه ومن كان على سطاوا لم يبالغ الله ولا نهي بل كذب وتولى استحق العذاب بيجورني وذنوبي بل تاوله له الهدى طيب الله له الهدى امره بسلوكه فادبر وتولى فهو تولاه والله طاقه تولى نفسه وتلهو فينا فمن يمكن إلى نفسه الامر بالسوق الأنمار بكل سوء الظالم الضالف وقد هلل وذلك بما كسب يداه ليس بمذكور على ذلك ولا مكره ولا مقصود بل هو محبار مسلم كفر سيد محمى الأنم صدق اقرأ ليلة بيضع كذا ليلة وحفظه ثم بعد عظمته العليا قضت ما قضته المقطع الذي انتهي منه عندك سيد نعم نعم نعم نعم. وحتما هم يوم يفرط مم مم من, من العلم. ثم أيدا أيوم أيد ورحمة ورحمة نعم. يسوقه يسوقه من, تعزين. من يقدره نحو العذاب من الدهن. الله يقول إن عين نعيم من الأعمال سب في واجب وفسق. وامر امر الخلق بين, بيّن ما بين تمام يصرف احدك عن صدق ما من ومن كان من اهل استعادة الاثره وهو معروف نعم هو لا اضر صاحبها هذا نعم فمن كان من اهل استعادة الاثره اوامر فيه بتيسير طمعته ومن كان من اهل الثاقه الحديث الذي إن الله كل صانع وصانعا نعم ومن كان من اهل الثقاوة لن ولا لديه لم يُبَل لم نعم بأمر ولا لديه بتقليل سقواته بتسيير تيسير شقوته عندنا تمام. تباً بتقليل سقوات ولا وقرد العمل نعم ولا مُقرِيون ولا للعبد أم لديه ولكنه مختار. حُسْن حُسْن, إيه؟ حسن, حسن, إيه؟ حسن, حسن, حسن والله. والله. ليس من وجوب ان يكون عليه ترادف ولكنه شاء بخلق الاراده اه شاء الله سبحانه وتعالى خلق فيه الاراده على كل حال يعني طبعا النصائح التي وردها الشريعه الإسلام من الله لذلك الراجي للسعي سواء كان بالمين او غيره منين واتى بمرحله حفظ النظام والتداول وأجاب على هذا بعجلة أجوبة البناء أنه ليس الغضب والفضل على وجه الإجاب بل على وجه الاستحباب إذا كان فيه من المصائب مثل المرض والفقر والذل والضربة وما إلى ذلك وأما المقدورات في الطاعة إنها مرضية والمقدورات المعصية بإنها مصبوطة لا أقول و... ثم أيضا بين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يفعل بحكمه ويقدم لحكمة لرها سبحانه وتعالى فلا تعترض على تصديم الله وخلقه ومشيئته فلله عز وجل الحب البالغه على عباده فلو شاء الأجام المزمع يلي هذا ان شاء الله الأبيعات التي أبرقهم منها تسعتصر ومن بعدها ومن أعجب الأشياء خلق مشيئته بلها صار مخطاراً مدى وطلالتي فقولك هذا أخطار, اخطار متركاً لحكمه, لحكمه فقولك هذا أخطار مترك مشيئته وأنتم عندما تستحضرون تستذكرون السؤال, السؤال في كيف عن أخطار ما لم يقبله قادر انه خلق بين ايه الاراده الكونيه والاراده الشرعيه وجعلهما سواء وظن انه عندما يلتزم اليهودية او وبهذا يرضى ربه ويتفاعل مع مشيئته معناه وغفل عن هذا الاصل الاصيل انه لا يسير في سخط الله وغضبه ويترك التوحيد الى التفريد والتصميم فإن شاء الله فرصة مقبل بإذن الله نكمل هذه الأبيات التخيرة وأيضا يلي الأبيات والنظر فصل عقدة الشيخ مجموعة السعدي بما يرحل أمثلة هذا الاصل الأصيب على القضاء والقدر فلابد من التهمية بمكان أن نتدارس هذه النماذج وهذه التسئلة ونخرج لها جنو حتى ننفع منها إن شاء الله باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلب اللهم ان تسدد تطورات كبيره فقوله من الله عز وجل لو الشكر عظيم ان شاء الله وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة